وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقرون واختلاف في الليل ونهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به.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 قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم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 أم حسب الذين جت رح السئات أن يجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيهم وما ماتهم سواء ما يحكمه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 وأضلله الله على علمه وخطمه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أ تذكرون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 124. وما كان حجتهم إلا أن, قالوا إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 125. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَن تَكُونَ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فاستكبرتم وكلتم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حقه والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آهات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون